وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ شَيَّهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًا لَهُمْ وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلانا اصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين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 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَشُقَّ مَاءٌ حَمِيمًا فَغُطِّئَ أَعْنَاقُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا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 فَقَدْ جَاءَتْ آيَاتُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ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 فهَا العسَييتُم إ تَوَّيتُمْ أَ تُفْسِدُ فِيأَررضِ وَتُقَِّعُ أَْرحَامَكُمْ أُلائِكََّذِينَ لعَنَهُم اللهَّهُ فَأَصََّهُم وَهَّا أَبَصَارَهُم ففَلَا يتَدَبونَ القُرآن أَفَلَا يتَذَبّرونَ القُرآنَ أَم على قُلُوبٍِ أَقُفَالُهَا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 أَمْ حَسِبَ الذيينَ فيِي قُلوبِهِم مَ رَض عََّ يُخْرِرجَ اللهَّهُ أَضهانَهُم وَذَوْنَ شَاء أَرَينكَهُم فَلَ رَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَتَعرفِفََّهُم فيِي لَحنِقَول وَلَّهُ يَعلممُ أَْنا لكم. ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد وشاقوا